أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل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 وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا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 قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصابرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال فبما أوعيتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتيء من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن أيمالهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذو من مذحورة لمل تبعك منهم لأمل أن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة تفكلا من حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. توسلهما الشيطان ليُبدي لهما ما مورى عنهما من سوءاتهما.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 الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين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 يا بني آدم لا يفتن أنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما يزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم.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 تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا جهكما عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله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 من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسل لا يتوفونهم قال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 لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم مهاد وَمِنْ فُوقِهِمْ غَوَاش وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُتَّقِينَ وَالَّذِينَ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 فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فألن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها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 فَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُكُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الْغَالِمِينَ وَلَا دَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ جَلِيَّ عَرِفُنَّهُمْ بِسِمَاهُمْ قَالُوا مَا أَظْلَمَ جمعكم وما كنتم تستكفرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وناذى أصحاب النار أصحابكم الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله ولا ذا أصحاب النار أصحاب الجنة الله وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ عَلَى الْكَافِرِ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرّتهم الحياة الدنيا فاليوم لن نساهم فاليوم نساهم فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم فَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَبْحَثُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يُذَكَّرُونَ إِلَّا تَأْوِيلًا يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ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 أو شل ليلا نهارا يطلبه حثيثه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين دعوا ربكم تضرعوا وخفيا إن الله لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ غُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَانًا سُقِلَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ سُقِلَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فأنزلنا به الماء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 اصْ وَعَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنَّنِي رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ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 كَذَّبُوا بِأَن جِيناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَرْقَنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِن لَّمْ يَكُونُوا قَوْمًا عَمِيًّا وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُ ذُكَا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ فَلَا تَتَقُولَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّ لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَتِهِ وَإِنَّ لَنَظُنُكَ قَالَ الْمَلَأُ مِنَ, من الْكَافِرِينَ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 أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لنذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم, وزادكم في الخلق بسطة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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك الخير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغوا لها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلة فكثواكم وظرو كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفه منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفه لم يؤمنوا فاصبروا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 قال أولو كنا كارهي قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إن نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها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 أذن أهلها بالبأس يغضوا إلى أن لهم يضرون ثم بدلا ما كان السيئ الحسن تحدث عفو وقالوا وقالوا قدم السائب أنضروا فأخذناهم بوتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم يَكْسِبُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أفأمن أهل القرى أن يأتيه القرى أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أَوَلَمْ يَهْدِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَقْلِهَا أَلَّا نَشَأْ وَأَصَبْنَاهُ الْبِذنُ بِهِمْ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 آذِ جِتُكُنَّ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَالْقَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ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 قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملكين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين فَسَوَّاهُمْ وَأَشْتَرَهُبُوهُمْ بسحر بِسِحْرٍ وأوحينا إلى موسى أن أَن أَلْقِ فإذا فَإِذَا هِيَ تلقف ما مَا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون يَعْمَلُونَ تِلْكَ حُدُودُنَا طلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال شرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم في المدينه تخرج منها ان لها فسوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين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 انصبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اكذب موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهاك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم وان فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم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 حرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمبل والضفادع وذمة آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 لَهُمْ بَالِغُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ فَنَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وجاوزنا ببني وأورثنا الذي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصلع فرعون وقوهه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامِهِمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ جَعَلَ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ علي العالمين، وإذا ألجئناكم من ألف رعاة يسون لكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نسائكم، وفي ذلك بل.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 فلما تجلى ربه للجمل جعله دكا وخرى موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا فايتك على الناس برسالتي وذكري فخذ ما اتيتك فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة فخذها بقوته وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.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 وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَمَّا رَجَعُوا سَائِلًا قَوْمِهِ غَبَانَ أَسِفًا وَقَالَ بِئْسَرِينَ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 نِجِّنِي مِنَ الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ فِىَّ وَلِأَخِى وَأَدْخِلْنَا فِى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 اَرَامُوسَ قَوْمَهُ 70 وَالْجُلَّ لِمِقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ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 فسأكتبها للذين يتقون والذين يؤتون الزكاة وهم بآيات لا يؤمنون الذين يؤمنون بالله والنبي الأمير الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرب عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباط الأمم وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حِطَّوا وَدَخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا لَوْ فِلَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَ الْغَيْرِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلَنَا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إن تأتيهم حيتا نظم يوم سبتهم شراعا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 خَالَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرَثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ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 اِذْ نَقَنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَغَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وعشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه فسلخ منها فسلخ منها فاتبعوا الشيطان فكان منا الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكننا أخلد إلى الأرض واتبعها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 فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثله القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون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 وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَمَ تُجْهِدُونَ فِي الْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أ ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأنعس وأنعس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 لها لوقتها إلاه تقولت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بوثة يسألونك كأنك حفيٌ عنها قل إنما علمها عند الله ولكن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 خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَسْقَطَ الدَّعْوَ وَاللَّهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا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 وَإِن تَدْعُوهُمْ إلَى الْهُدَى لَا يَتَبِعُوْنَكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعُوْتُمُهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادُ الْأَمْثَالُ فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم آيون يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل دعو شركاءكم ثم كي دون فلا تنظرون إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتول الصالحين إن الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعونا من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسبعوا وتراهم ينصرون خذ العفو وأمر بالعرف وآرض عن الجاهلين وإما ينزهنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدوا في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا بيتها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 عن عبادته ويسألونه وله يسجدون